يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم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 وللله خزائِي السماوات والأرض، ولكن المُنافقين لا يفقهون. يقولون لا إِرْجَانَ إلى المدينة لا يُخرجن الأعز منها الأذل، وللله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن.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 وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول, فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء